this لَكَ سَعْفُونَ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 For in the the خلق السماوات بغير عمد ترهنها وألقى في الأرض رواسي أن تميد فيها What? الظالمون في ظلال المبين ألا قُد آتيناك ما من الحكمة أن يشكر. Allah ربي الحميد، ولقد آتيناك ما الحكمة أن رب <تصفيق> وَفو النإلكانَ بوالِب بِ وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يَا غُنَيَّ إِنَّا إِنْ تَكُمِرْ قَالَ حبة مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَفْرَةٍ أَوْلٍ قريب يا قمي يا قميص الله وَا إِلْخِذْكَ لَنَا فِيمَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مُرْحَمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاُنْصِرْ واربض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. ألم أولو كان الشيطان يبقى Umm an وَمَتِّعْهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ ابْقُمْ قول الحمد لله في من شجرة. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلَقْتُكُمْ وَلَا بَعثْتُ Alam terana n-fulk fil bah ribin O de elboşiiye do bi ayatina illa kullu qad tar I'm <laughs>